يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من, نطفة ثم من علقة ثم من مضعة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم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 مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ يُعْصِرُهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْاَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبُ عَنْ كَيْدِهِ مَا يَغِيرُ وكذلك انزلنا هايات بينات وان الله وان الله يهدي من يريد إن الذينَ آمن والَّذ نَهادُ والصَّابينَ وَن صار والمجسَ والَّذ نَ أشَك إن اللهَّهَا يَفْصلِل بَنهُم يَوومَ القامَ إ اللهَّه عَ كلُّ شيء شهيد لَ تَرَ أن اللهَّه يَسْتُدُ لَهُ مَا في السمواتِ وَما فيِي الأأَرضِ وَالشَّممسُ وَالقَمَر وَالجُوم وَّجُوم وَجبال والالشَّجر والدَّوَ بُّ وَككثيرٌِ مِن النَّاس وَكثيرٌِ حَّلَْهِ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ أَذًا نَّخَصْمًا يَخْتَصِمُونَ فِي رَبِّهِم فَالَّذِينَ كَذَّبُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوى ولباسهم فيها حرير وَهُدُوا إلى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إلى صِرَاطِ الْحَمِيدِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ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 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الأنعام فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ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 فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأُطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَنَّ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ, ولكن يناله التَّقْوَى مِنْكُمْ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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد, ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصر أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز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 لجعل ماَا يُلْقِ الش يطانوا فتْنَةَ للَّذينَ فيِي قُلوبِهِم مَرَضُ والالقاسَةِ قُلوبهُم وَإِن الظَّالِ مِينَ لَ فيِي شِقاقم دَعيدَ وَلعلممَ الذيينَ أُوتُعِلْمَ أنهُ الحَبُّ مِ رَبِّكَ فَيؤمنِنوا بهِه فَتُخْبتَ لَ قُوبُهُ وَإِن اللهه لَاد الذيينَ آمَنوا إلى صِرااطٍ مُستَقم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 ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصر أنه الله إن الله لعفو ذَلِكَ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع ذَلِكَ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير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 وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فل ينازعكَ فيِي الأمرِ وَدِعوا إ رَبِّكَ إنِكَ لاعَلَهُ دَم مستُْتَطِيم وَإِن جَدَلُ كَ فَبُل اللههُ علم بِماَا تَعمللون اللههُ يَحكُ ضَينَكُم يَوومَطامَةِ فيِي مَا كُنتُم فيِي تَختَْلِفون ألَ تَعلملَ أن اللهَّ يعلم ماَا في السماءِ وَأَوض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 الذي كفَوا و بس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 يا أيها الذين آمنوا اركعوا اسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون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 فَأقيمُ الصَّلَ تَآتُ الزَّكَ تَتَْصِمُ بالِله هو مَوولكُم فَنِحمَ الْ المَوولَا وَنِحْمن